بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَرَوْا إلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنَ خَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاوَاتِ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 أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح ودوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القفر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منه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 عليه الموت ما دلهم على موته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سآتها فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما نبثوا في العذاب المهيم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 فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعر بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صدار شكور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 الله لا يملكون مثل الله لا يملكون مثل الله لرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما من شرك وما له منهم من ظهيل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إِذَا فُزِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ تِلْكَ الَّذِي يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بشيرًا ونذيرًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 نَكْرَبُ بِاللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُ أَندادا وَأَسِرُّ نَدَامَتَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَحْمِلُونَ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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن, إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَيْهِمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا أَحْيَكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَسْنَى أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة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 وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك مريبا